إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يهمل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.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 أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الوداء أدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون إن من أعظم واجبات التي أوجبها الله على عباده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ قوام لهذا الدين إلا بأن يأمر المؤمنون بعضهم بعضا بالمعروف وينهى المؤمنون بعضهم بعضا عن المنكر قال الله عز وجل في كتابه الكريم ولككم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقول الله عز وجل أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوام هذا الدين ولا قيام له إلا بهذا الأصل الأصيل العظيم في ديننا أن يهم مواصفون والآخرون بالمعروف أن عن المنكر من أجل أن لا تقع الأمة في الآثام، فيوجب لها الهلاك والضياع. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. من حديث نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل القائم بحدود الله. كمثل قومي قد استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلىها وكان بعضهم في أسفلها فقال الذين في أسفلها فكانوا إذا أرادوا, أرادوا استقاء الماء أو إذا أرادوا أن يستقوا مروا على الذين في أعلىها فقالوا لو أننا صرقنا في نصيبنا قرقاً ولم نؤذي أحداً يعني إن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً مثل يضربوه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهؤلاء الذين ركبوا هذه السبيلة فكان بعضهم في أسفلها وكان بعضهم في أعلىها، فإذا ما أرادوا أن يستقوا ما من الذين في أعلىها، قالوا لو أننا مررنا عليهم، فكان ربما قد أحدثوا شيئا، وإذا ذلك أرادوا أن يقصي الأمر ويخرقوا خرقا وهم في أسفلها. فإذا ما خرقوا السبينة في أسفلها، خرقوا وغرق الجميع الذين في أعلاها والذين في أسفلها هذا مثلٌ يُضرب للقائن بحجود الله والواقع فيها فلو أن الآمنين بالمعروف الناهين عن المنكر أخذوا على أيدي السبهة وأخذوا على أيدي العصاف المذنبين المُجرمين نجاة السفينة إلى بر الأمان وهكذا سلم المسلمون من الشرور ولو أنهم ترقوهم هلكوهم وهلكت أمة الإسلام بعدها على أن أمة الإسلام لا تهلك أبدا فلا تزال طائفةٌ من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر اللههم على ذلك كما أكبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى إمام مسلم في صحيحه في حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم هنكام فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان تغيير المنكر إنك أيها المسلم مأمور بتغيير المنكر سيما إذا كان لك قوة وسلطان في بيتك أو في مكانك أو في قريتك فينبقي للعبد أن يستعى في تغيير المنكر أما بقلبه فلا ينفق مسلم على هذا بأن يكره المعصية ويقره الآثام والذلوم وأما باللد فإذا كانت له قوة والسلطة كأن يكون ولي آمر أو من يوكلهم أولياء الأمور أو ولاس آمر وكذلك أيضا أنت في بيتك أيها الأب تستطيع أن تغير المنكر بيدك أما بالنسان فكل من علم منكراً يجب عليه أن ينصح المسلمين ينصح المذنب المقصر إذا ما رأى منكرا علم أنه منكر فمن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تعلم أن الذي تنهى عنه منكرا وأن الذي تأمر به معروف أما أن تختلط الأمور فتأمر بمنكر وتنهى عن معروف فهذا بلا. فعلى المسلم أن يتعلم حتى يتعرف عن المنكر فينكره وعن المعروف فيأمر به مراسم الإنكار إما أن تغير بيدك وإما أن تغير بمشانك أما استغير بالقلب فإن المؤمن لا ينفق عن ذلك أبداً يقرأ المعصية ويفارق مكانها ويتباعد عنها لأن يجلس حول المنكرات ويزدعي أنه ينكر الذي يجب على كل مسلم أن يحذر من مضبة ترك الأمر بالمعروف وأنه يعني المنكر فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الترميذي في, في جامعه عن آبي باكر فالصديق إن الناس إذا لم يتناهوا عن المنكر أو شكأي أمهم الله بعقاب من عنده الأمة جميعا الناس جميعا إذا لم يتناهوا عن المنكرات ويأتمرون فيما بينهم بالمعروف أو شكأي أمهم الله بعقاب من عنده زينب بن تجاه رضي الله عنها تقول فيما روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها الفتعة فقال وين للعرب من شر القريط السر لقد فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجود مثل هذا وحلق بين أسبوعين الإبهام والتي تليها فقالت زينب يا رسول الله يا رسول الله أفنهلك وفي الصالحون أفنهلك وفي نصالهن؟ قال نعم. إذا كثر الخبث إذا كثر الخبث عم البلاء وتكون في نص لا قصباً الذي نظلم منكم خاصة. فليحذر أنوم المسلمين من البلاء الذي يأمرهم ومن العذاب الذي يأمرهم وما ساء حواليك من العقوبات. من أصناف البلاء الذي يغمو أحوال المسلمين إلا بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طرقاتهم في أسقاتهم في أسواقهم بل في بيوتهم وحضراتهم بلاء بلاء تصاب به أمة الإسلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى المخار ومسر في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخجري فياكم والجلوس في الطرقات فقال يا رسول الله مجالسنا ما لها منها من بُد قال إن كان ولا بد من جلوسكم فأطوا الطريق حقا قال يا رسول الله وما حقه قال غضوا البصر وكف الأذى وردوا السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأمل تأمل تأمل في طرقات المسلمين اليوم جماعات وهكذا أعداداً هائلة في الطرقات والأزقة يجلسون ويقفون يتتبعون الغادي والرائح رجلاً أو مرآةً دون أن يضب طرف عن الحرام وهكذا أيضا تأمل في الأبى الذي تسمعه بكلماتهم وسبابهم وشتمهم تأمل تأمل وأثار ترى قصاما ورفع للأيدي ومضاربات تأمل تأمل أن يشاهر بالسلاح ويرفع في وجوه بعضهم بعضا وقتل ومقاسلة تأمل عبد الله ماذا يجري في طرقات المسلمين من بلاء عظيم سببه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن الموكر يتعرمون في طرقات الناس للشرور ولا واضعة ولا واعظة ولا ناصحة ولا مذكرة أيها المسلمون إنما ترى من غلائل أسعار إنما ترى من نقص الأدوية إنما ترى من ضعف التدين إنما ترى من مقالات الكفر والإلحاد إنما ترى من السفور واحتفى الرجل إنما ترى من قرن البدعي الذي يحاول أن يظهر هنا وهناك بسبب تركي الغير على خرمات هذا الدين وبسبب أننا يداهن بعضنا بعضا ويجامل بعضنا بعضاً ويحادي بعضنا بعضاً فلذا حصل هذا البلاء الذي نراه حوالينا بأن يا أمة الشرع عياذاً بالله بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمة الإسلام إنه لا قوام لديننا ولا سلامة ديننا ولا سلامة في أوطاننا ولا سلامة في بيوتنا إلا إذا أمرنا بما عروه عن المنكر واقتنا النصيحة اللّه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قُلْ قال لدار ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أي كل ينبغي أن تبدو له النص حاكماً أو محكوما بآباب النصح التي تحقق المصالح المرجوة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سيكونون عليكم أمراً سيستعمل عليكم أمرا فتعرفون وتنكرون فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنكر فقد بلئ من أنكر فقد بلئ ولكن من رضي وتابع ولكن من رضيه وتابع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أفلا نقاتلهم أفلا هنابلون فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ما أقام فيكم الصلاة ما فيكم الصلاة دل ذلك على أن ولاس الأمور لا ينبغي مقاتلتهم ولا ينبغي منابذتهم ولا ينبغي إثارة الرعاء والجغماء عليهم بل الواجب أن تنكرا بآذاب الإيكار الشرعية بمناصحتهم بأخذهم إلى الخير والهدى بتزجيلهم بأيام الله بأن يقوم العلماء والفضلاء والرفع والخير ممن سلم معتقدهم ومنهجهم هدهم بإبذاء النصيحة لعموم أولاة الأمر ومن ولاه الله أمر هذه الأمة معاشر المسلمين إن الذين جدوا من ضيق وحرب وكآبةٍ وطراء هو بسبب عدم القيام بآبتين نصحا وتذكيراً تعليماً وتوهيئاً تأمن في بيته وتأمن حواليه تجد تفريصاً في الأمر بالمعروح والنهي عن البنكر تفريصاً عظيم لا تملك زمام أمرك مع زوجة تريد أن تلقى ما تشاء وتخرج بما تشاء وتفعن ربنا من المنكرات ولا تقوى على تغيير المنكر ولا معابنتك تلبس لما تتبرج وتخرج سافرا في الطرقات في الجامعات في المعاهد والمدارس وليل إذا قد امتع الله عز وجل إذا قد امتع رب العالمين ماذا ستقول وقد فَرَّدْتَ فِي هَذِهِ الْأَمَانَةِ الْأَعَظِيمَةِ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله, إن الله عز وجل إذا استرعى العمد على رعيته إن الله عز وجل سيسأل كل راعب على رعيته هل أدى الأمانة عن بيه فللا ينبغي أن تعلم أنك ستقف بين يدي الله وتسأل عن بنيك وعن بناتك وعن لبيتك بيتك بين يدي ربك عز وجل يا أيها الذين آمنوا قموا عن بشكم وأهليكم ماذا ستفعل؟ وقد تسببت في الشرور تسببت في الشرور بأن كنت مع معولاً فاستبرج تشتري الجسة وهكذا ستجلب لبيتك القنوات الفضائية وهكذا أيضا تكون سببا في إقامة المطار للفساد والبلغ وهكذا أيضا تكون سببا في انحراف الكثيرين ببيع المخجرات وهكذا أيضا ببيع الخمور بلاء عظيم كلنا بسبب الإعراض <تصفيق> عن الأمر والأحروف والنهي عن المنكر واجب واجب على كل من علم أن هذا الأمر منكر أن ينكر ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكرا على فلان أو إذا أنت إذا رأيت منكر تحققت أنه منكر فيجب عليك إنكاره في السوق في مدرسة في الطريق في بيتك عند جارك يجب أن تنكرها وإلا فإنك مشارك في هذا الاسم الغيبة النميمة من الذي ينكرها وهي من كبائل الدنور من كبائل الدنور من الذي ينكرها قطع الرحم عقود والدي يراه بين عجليه ولا يبدو نصيحة ولا يوجد تلوم تزكية ولا يوجد تلوم كلمات طيبة وكانه قد رفع عن الكلام لا ينبغي له أن يقول أو يناد أيها المسلمون ينبغي علينا جميعا أن نحذر من غبت انتشار المنكرات فإن العقابة يارم الصالح والطالح يعنم الخير ويعنم أهل الشر فيجب عليه أن تأخذ على أيديه كي ننزو الجميعا وفيه دا بالأداب الشرعية بالأمن بالمعروف والنهي عن المنكر لا بغيرة طائشة تؤدي إلى النفاسه وتدمر ولا تصلح لا إنما بعلم وحكمة كما قال الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وزادناهم بالتي هي أحسن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيها راعي استرعاه الله رعيا ثم لم يُحِطها بنصحِه إلا لم يروح راقحة الجنة لم يُحِطها بنصحِه لم يتفقد أهل بيته لم يذكر غافلهم ويزجر عاصيهم إنما اكتفى ربما أن يكون من أهل المساجد ومن أهل الصلاة الخامس ومع هذا فبيته دمار اتق الله يا عبدالله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له صروقه وآدابه أم تعلم بأن هذا منكر وأن الذي تدعو إليه معروف وكذلك أيضا لا يؤدي المنكر إلى ما هو أنكر من لا ينبغي أن تكون حكيما في إنكارك كذلك أيضا ينبغي أن تكون صبورا، فلربما لا يقبل الذي تنصحه وتكري عليه، لربما يصدق أو يستمر أو يضرب، فلا تنتصر لنفسك، لا تنتصر لنفسك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن ينتقم لنفسه أبدا، ولم يكن يغضب لنفسه أبدا. إنما كان يغضب إذا انتركت محارم الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرى هجم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم وأن يجعل لها بابين كل ذلك لأجل أنهم كانوا حديثي عاب بالكفر فاحبر عبد الله أن تعاجل الآمن فلا الظلم يحتاج من كلام إلى حكمة عظيمة في أماتنا ستة علينا أن نتعاون على البر والتقوى بالقراء على الشر والفساد حكام ومحكمين على أولاد أمر المسلمين أن يحذروا من التهاون في هذه الأمانة العظيمة فإن الله سائلهم فإن الله سائلهم هذ هذه أمانة أن ضيعوا وفرطوا إنه بانتشار الشرور يبلغ الأمر إلى فساد عريض كيلا لعلك لا تستطيع لا تستطيع أن تقاومها ولذلك علينا معاشر المسلمين أن نحذر انتشار الفساد وأن نحاربه بالتعاون بين الدولتين. وبين أموم المسلمين بين الرائي والرعية بين الحاكم والمحكوم من أجل أن ينجو ابنك وتنجو ابنتك ومن أجل أن ينجو جارك وينجو أرحامك ومن أجل أن تنجو قبيلتك وتنجو عشيرتك ومن أجل أن تنجو بلدك من إن الإغراق في الدنون سبب في حصول البلاء انتشار الغداء والأمراض سبب في نقص المال وسبب في غلاء الأسعار إن الزناء والربا وشرب الخموط قاصمة للبعض في بلاد الإسلام بل إن الشركة وانتشاره والتمائل والحرور بل إن ترك تعظيم شيعة الله والتحاكم إليها واستجراها قوانين الغار والشر قديم قراثيات القبر سفر في الهيأة بلاد الإسلام وغرب الله يسقطين ألا فاقلو ألا فاقلو وقرأ التاريخ وراجع الحوادث على مر الأزمات فقتص دوما بسبب الأرضي عند الله وسقطت قوما وهلتت وصارت نسيا من سيئة بسبب محاربة لله الله والمجاهرة بالجنوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين كل أمتي معافى إلا المجاهرين تأمن المجاهرة بالجنوب المجاهرة بالفساد المجاهر بالكلمات التفريغ والمقالات الردعية ودعاءات الإلحار ودعاءات التسليح والرذ في بلادنا في بلاد الإسلام توجب واجب على العلماء وواجب واجب على طلاب العلم وواجب واجب على دعاء إلى الله أن يهبو الثابتين لمحاربة الشر. لمحاربة الشر من البيضاء من مقالاتكم من الفسق والفجور يحاربونه بالعلم النافع بالدعوة السابقة فلا معول لا معول على نجاتنا إلا بعلماء السنة أما أهل الباطل فمجمولون بباطلهم بحجبياتهم بجماعاتهم بفرقهم باستجلاب الأموال والبحث عن الوزارات والبحث عن الرئاسات لا تعوينوا عليهم ولا تؤمنوا فيهم بل ادعوا الله ليسفيكم شروراً عوينوا على أهل شرنا وعلى الطيبين من عموم المسلمين من الخيرين من الأبي الذي هو شفوقاً ناصح عوينوا على أمي ربي فالحة عوينوا على إمام مسجد خيرين يخاف الله ويبتاقه عوّلوا على طالب علم آمن بالمعروف ناهل عن المنكر وقبل هذا وبعده عوّلوا وارجوا التربيق والسلام من الله عز وجل فإننا إن في محاربة الشريط قال الله عز وجل ولا ينصرنا الله من ينصر إن قال الله عز وجل وإن جندما لهم الغالبون إن صدقنا فالعاقبة المتقين فعلينا معاشر المسلمين أن نحو أن نناصر دين الله وينصرون الله ورسوله أولئك والصادقون حاربوا الشر وانتكوا منكم أمة داعية إلى الخير في في الطرقات في مجامع الناس بالكلمة الطيبة بالعبادة السابقة شفقة منكم على أهل الإسلام شفقة منكم على سباب الإسلام لا غذة لا شدة لا إنما بكلمة طيبة قال الله عز وجل في كتابه الكريم في كتابه الكريم لانت له ولو كنت فضى غريبا القلب فبما رحمتهم من الله لانت لهم ولو كنت فرضاً غليظ القلب لن فضوا من حوله الأصل أن نترفق بهداية الناس فأكثرهم يجهلون الحق أكثرهم يجهلون الحق وغلبت عليهم الغفلة ناصح من كان في الطريق وناصح من كان في السوق وناصح من يرجى خيره إذا ما ذكر أما المعاندون المكابرون الذين يسعون في إبساد عقائي أهل الإسلام ومحاربة سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس إلا كشف الساريهم وبيان ضلالهم والتحذير منهم الليل والنهار اللهم اجعل بلادنا بلاد توحيده والسنة أمنا وأمانا استقرارا وتمأنينة اللهم من أراد بها الخير بوفقه وأعينه وسدده ومن أراد بها الشر والسرور فاللهم اهده فإذا بل وفي علم ربنا أنه لا يهتدي اللهم خذه أقضى عزيز مقتدر اللهم اقصم بحر اللهم شكت شملة اللهم اجعله عبرة لمن يعتدر